فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بِيَنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ افْتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَاءِنَا الْأَوَّلِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِيَدِهِ وَمَا تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُ وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون